منا الى الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين الله عليه وسلم على حتى نخبط العباره وقفنا عندها قلنا بالامس أن الماثية عند الحكم عليها إما إما أن نحكم عليها بذاتها وذاتياتها أو نحكم عليها بما هو خارج عنه فإن حملنا أو حكمنا عليها بالذاتيات فمرة نحكم عليها بشميع الذاتيات ونفذن تحت عليها ببعض فذاك يوسف وطلعنا عليها بالكل قالوا بضاعه الداخلياء فهذا الحكم او هذا الحمل يسمى الحامل عفوا اذا حكمنا عليها بجميع الذاتيات فني الحمل الاول ببعض. واذا عملنا عليها ضاع بسبب حمل الشايع فلا تحملوا الله واكفن الثاني ان نحمل عليها ما هو خارج عنها او ان نقيسها الى ما هو خارج عنها وهنا مغزى نحمل عليها نفس ما قيست اليه نحمل عليها غير ما قيست حملنا عليها الناس ما اليه فقولنا الإنسان بشرط العجالة عادل هنا يجب أن تكون الماهيه بالنسبة إلى الاعتبارات الثلاثة يجب أن تكون الماهيه بنحو لا بشرط ولا يمكن أن تكون بنحو بشرط الشيء ولا بنحو بشرط لا ومرة نحمل عليها غير ما فيها وهو ان اظهرت الفقيه بشرط العداله تقليده جاهز هنا المقاطع اليه غير عليها هنا قلنا بان يجوز ان تكون الماهيه ماخوذه لنحو البشاقشه او لنحو البشاقله أو بنحو لا بشرط الا ان المخلص ولعله من باب الاشتباه ملخصه في الطلع اضافه ايضا ويمكن ان تكون الماضية بلحظ الماضية المهتمله وهذا يوجد الشرط الذي يقوم بخير الاشتراك ثم قلنا في الاشتراك هل يقول صاقل هذه الاعتبارات الثلاثه المجرده اللا بشرط اعتبارات ذهنيه أمور الهنية فإذا أخذناها في الماهية هذا يعني أننا حولنا الماهية إلى قضية ذهنية والقضارة كما تعلمون في المنطق تنقسم إلى قضارة ذهنية وخارجية وحظية بل ويلزم إشكال آخر هذا إشكال آخر يلزم استحاله التكليف أو الانتقال في الخارج لأن البولاء إذا أخذها الاحتبار في حيث في الماغنية المحكومة عليها إلى ماغنة قال هكذا السلام عليكم صلي صلي بشرط الاستقبال أي صلي بشرط الشيء فجعل الاستقبال فجعل الصلاة بقيد الأمر الذهب والمقيد بالعاظر الزهني الزهني ايضا كما عرفنا بالآن المطنف في الجوار أشار بالأن إلى أن هذا الإشكال إنما يطرح إذا قبلنا أن الماهية عند الحكم عليها نحكم على الماهية المقيدة بالقيد الذهني يعني هذا الاشكال حتى يتم يجب ان نقول هكذا ان الماهيه المحكوم عليها هي الماهيه بقيد اللحاظ الذهني اذا قلنا هكذا نعم الامتثال لا يمكن لان المولى حينما قال الصلاة الواجبه هي الصلاه بلحاظ الاستقبال هذا يعني أننا يجب أن نمتثل تلك الصلاة المقيدة بقيد ذهني وامتثال الصلاة المقيدة بقيد ذهني مستحيل أما المصنف الجواب يقول نحن لا نقول الماهية المحكوم عليها هي الماهية المأخوذة بلحاض القيد الذهني إن لما الماهية المحكوم عليها هي نفس الماهية فقط المولى عندما يريد ان يحكم على الصلاه يلحظ فقط وفقط ماهيه الصلاه ثم يحكم عليها لان هذه الماهيه اذا أراد المكلف ان يأتي بها في الخارج فلا بد ان تكون مقترنه بالاستقبال بالطهارة مثلا بالسافر الى اخره وهكذا في بشرط لا أو لا بشرط وليس المقصود أن المولى يحكم على الماهية بلحاظ القيد الذهني المولى ينظر فقط إلى الماهية وليس إلى الماهية المقيده باللحاظ الذهني حتى يصح هذا الاشتراك إذا المولى عند الحكم نظر إلى الماهية بقيد اللحاظ الذهني الصلاه كلها صحيح ولكن نحن نقول المولاه عند الحكم ينظر فقط الى الماهيه ويقول هذه الماهيه يعني الصلاه المفوضه من تقديره الإحرام والمختومه بالصلاه عفوا بالتسليم يقول هذه الماهيه اذا اراد المكلف ان يوقعها في الخارج فعلى المكلف ان يوقعها مقترده من الاستقبال او بالطهارة وبالثالث وليس على المسلش ان يوقع الماهية المتطورة بقيد البجنية انما اشتار لكم يا هكذا اما اذا قلنا على الاول ان المولى يلحق فقط الماهيه يلحق الصلاة المكونه من التكبير والقرارة والرسول و الى اخرجي مع التسليم فقط هذه الماهية ويقول أيها ايها المكلف في الخارج اريدك ان توضع الماهيه في ظرف الاستقبال في ظرف الطهاره اوقع الماهيه المقترنه بالاستقبال هذا لا يلزم منه تحويل القضايا الى قضايا دحيه بل عندما قضايا خارجية ولا يلزم منه استحاله التسليم بل يمكن التسليم ومثلنا بالأمس بمثالين للتوضيح قلنا المثال الأول أن إذا أردنا أن نحمل المحمول على الموضوع حتى يصح الحامل لابد من أن نتصور الاثنين نتصور الموضوع أولا ونتصور المحمول ثانيا وبدون التصور لا يمكن الحمل ولكن التصور ليس جزءا او قيدا في وجود الموضوع ولا في المحمول انما قلنا التصور مصحح لحمل الموضوع لحمل المحمول على الموضوع فقط مصحح، اما التصور ليس هو جزء الموضوع او المحمول وإلا إذا قلنا هكذا الشمس مضيئة أو الشمس محرقة مثلا إذا قلنا هكذا إذا كانت تصور الموضوع أو المحمول هذا يعني أن النار لا يمكن أن تكون محرقة مضيئة إلا إذا تصورناها والحال ليس هكذا لأن النار مضيئة تصورناها أم لم نتصورها نعم حتى نحمل مضيئه على الشمس، حتى نحمل محرقه على الشمس، حتى نحمل الحرارة على الشمس، لا بد أن نتطور الإنسان، نتطور الشمس أولاً والإضاءة أو الحرارة عندئذ يصح الحال أما أحمل شيء على شيء من دون تصور هذا لا يمكن، فالتطور مصحح للحامل. لا جزءا للموضوع أو المحمول هذا المثال الأول وضربنا المثال الثاني قلنا أيضا حمل اللفظ على المعنى لا بد من تصور المعنى أولا واللفظ الثاني اتصور في ذهني معنى الجبل ثم أحمل عليه لفظ آل لام الجبل وبدون التصور لا يمكن حمل اللفظ على المعنى لكن هذا لا يعني أن نتصور جزء المعنى أو جزء اللفظ وإذا لم نتصور المعنى لا يكون هناك معنى أو اللفظ يكون هناك لفظ لا ليس هكذا التصور ظرف الحامل مصحح الحامل فقط ليس الا إذا صح هذا نأتي إلى محل الكلام كذلك هناك المولى يلحظ الماهية ثم يكون أريد الماهيه مكترنة بشرط ش بشرط لا لا بشرط وهذا الاحترام ليس جزءا في معنى الصلاة لا إنما مصحح أو ضرّف لصحة لي الحياة ليس إلا أثر هذا هذا الإختصار واضح. إذا أستاركم أنه يلزم تحويل القضايا إلى ذهنيات أو يلزم استحاله والتفليف هذا نسوع لما خصناه من أمس وجود اذا إذا هذا التوقف يطبقوا العبارة إذا مرحب سؤال أشتركها. قال اعتبار الناهية عند الحكم عليها واعلم ان الماهيه اذا حكم عليها فاما ان يحكم عليها بذاتياتها القسم الاول واما ان يحكم عليها بامر خارج عنها القسم الثاني ولا ثالث لهما وعلى الاول اي نحكم عليها بذاتياتها فهو على صورتين يعني الحمل ان يكون الحكم بالحمل الاولي وذلك في الحدود التامه خاصة يعني حمل كل الذاتيات على الذات القسم الثاني ان يكون بالحمل الشائع يعني ماذا الحمل الشائع وذلك عند الحكم عليها ببعض لا بجميع ببعض ذاتياتها كالجنس وحد الإنسان حيوان أو الفصل وحده الإنسان ناطق حسب لكم كالجنس وحده أو الفصل وحده وعلى كل الصورة فإن النظر إلى الماهيه مقصور على ذاتياتها غير متجاوز فيه متجاوز فيه الى ما هو خارج الهار المصنف يقول وهذا لا بحث ولا كلام فيه درسناه في المنطقة مفصلة لا كلام فيها هذا انما الكلام في الثاني وعلى الثاني الثاني يعني ماذا؟ الخارج عنه فإنه لا بد من ملاحظتها نقيسة إلى ما هو خارج عنها فتخرج بذلك عن مقام ذاتها وحدها من حيث أي تخرج عن تقررها الذاتي الذي الذاتي يعني شنو الذي لا ينظر فيه إلا إلى ذاتها وذاتياتها وهذا واضح لان قطع النظر عن كل ما عداها لا يجتمع مع الحكم عليها بامر خارج عنها وهذه العباره واضحه اذا لانهما متناقضان اذا انا انظر الى الذات من خلال ذاتها وذاتياتها كيف احمل عليها ما هو خارج عنها اذا انا اقول نظري مقتصر فقط على الزاويه يعني على الجنس والفصل فكيف احمل عليها الاعراض الخارجيه انما احمل الاعراض الخارجيه اذا كان نظري الى ما هو خارج عن الذاتية وعليه لو حكم عليها بامر خارج عنها وقد وشغف يعني الماهيه مقيسه الى هذا الغير فلا بد ان تكون معتبره لاحد الاعتبارات الثلاثه المتقدمه يعني بشرط لا بشرط شلا بشرط اذ يستحيل ان يخلو الواقع من احدها كما تقدم لماذا يستحيل لان قلنا الماهية اللا بشرط المقتفي وجود في الخارج لها او لا مستقل اللا بشرط المقسم ليس لها وجود في الخارج. إلا بوجود أحد الأحرام. فار واضح. لذا لا يخذ الواقع؟ لا يخل الواقع من أحد الافراد الثلاثه ولا معنى لاعتبارها باللا بشرط المقسم لما تقدم أنه اللا بشرط المقسم ليس هو تعينا مستقلا في قبال التعينات بل هو مقصب لها للتعينات القناة ثم ان هذا أي الامر الخارج عن ذاتها الذي لوحظت الماهية مقيسة إليه لا يخلو إما أن يكون نفس المحمود يعني نحمل عليها نفس ما قيثت إليه هذا القسم الأول أو شيئا آخر غير ما قيثت إليه فإن كان هو المحمول يعني فإن كان المحمول نفس ما قيثت إليه فيتعين أن تأخذ الماهية بالقياس إليه إلى ذلك المحمول إليه لا بشرط اسمي ولا يمكن ان تؤخذ بنحو بشرط شيء ولا بنحو بشرط لماذا بيننا سابقا لعدم صحه الاعتبارين الاخرين ان لماذا لا يمكن ان تؤخذ بنحو بشرط شيء الجواب ما اخذها بشرط شيء يعني لماذا مستحيل اي بشرط المحمول فلا يصح لماذا فلا يصح ذلك دائما لانه يلزم اولا ان تكون القضيه ضروريه دائما لماذا ضروريه لاستحاله انتكاك المحمول عن الموضوع بشرط المحمول لانك تقول الموضوع بشرط كذا الإنسان بشرط العداله اذا اخذت الانسان بشرط العداله لن ينفط المحمول وهو عاضل عن الموضوع دائما لانك تقول بشرط شيء فاذا اخذت بشرط العداله فالمحمول لا ضديه للموضوع يصح اذا ولا ينفط عن بذا اذا لا ينفط عنه فتحولت كل قضايا الى قضايا ضروريه والحال القضايا مو كلها ضروريه قال فلا يصح ذلك دائما لأنه يلزم أن تكون القضية ضرورية دائماً لماذا لا ضرورية لاستحالة انفصال المحمول عن الموضوع بشرط المحمول لأنك تأخذ الموضوع بشرط المحمول فطبيعي أن يفقه على أن أرسل الثاني على أن أخذ المحمول في الموضوع يلزم منه حمل الشيء على نفسه وتقدم الشيء على نفسه وهو أي تقدم الشيء على نفسه مستحيل إلا إذا كان هناك تغاير بحسب الاعتبار في الحيوان الناطق على الإنسان لأن الإنسان هو الحيوان الناطق لكن هنا قالوا لتصحيح هذا الحمل كما قرأتم في المنطق قالوا التغاير بين الموضوع وبين المحمول مع ان الموضوع نفس المحمول هنا فلماذا لا نشكل بتقدم الشيء على نفسه قالوا هنا اكو تغاير بينهما والتغاير هنا هو بالاعتبار او بالاجمال والتفصيل وان رفضت بعض هذا صحيح؟ لا سيدنا الاشكال باطل على كل حال انت اذا تقول خذ اخذنا الانسان بشرط العداله عادل كنا اشكلتم تقدم الشيء على نفسه وهو تقدم العداله على العداله ايضا اذا قلنا الانسان حيوان ناطق لان الانسان هو الحيوان الناطق فتقدم الشيء على نفسه خذ اشترك لما تقول الاشكال هنا المكنس يقول هذا الاشكال صحيح لكن لدفعه نقول أفرق بين الإنسان وبين الحيوان يعني التغاير موجود تغاير شنو هنا هل تغاير بالعطف نحن نعتبره تغاير أو لا نقول التغاير بالإجمال والتفصيل فان الإنسان مجمل وحيوان ناس مفصل لذلك المجمل وإن قال البعض هذا ليس صحيح يعني مين فقط فقط وإلا يعني لا يوجد شيء وهو مستحيل الا اذا كان هناك تغاير بحسب الاعتبار كحمل الحيوان الناطق على الانسان فانهما متغايرا بالاعتبار ااو نقول باعتبار الاجمال والتفصيل هذا مستحيل أخذها بشكل شرط لماذا مستحيل اخذها بشرط لا قالوا اما اخذها بشرط لا لان بعد ذلك التناقض اي بشرط عدم المحمول يعني اقول هكذا الانسان بشرط عدم العداله عادل فليس تناقض عندنا قال فلا يصح لماذا لانه يلزم التناقض فان الانسان بشرط عدم الكتابه يستحيل أن يكون كاتب يستحيل حمل كتابة عليه وإن كان هذا الغير هذا إذا كان المحمول نفس ما قيست إليه وأما إذا كان المحمول غير ما قيست إليه قالوا أما وإن كان هذا الغير الخارج هو غير المحمول عند إذن فيجوز أن تكون الماهية حينئذ. أخوذ بالقياس إليه إلى ذلك الغير بشرط شيء هذا واحد مثال بالله قال مثاله كجواب تقليد المجتهد بشرط العدل أقول هكذا الفقيه بشرط العدالة تقليده جال هنا ما هي الفقيه مقاسة إلى العدالة لكن المحمول ملشت الملشت المقاسدة المحمول جواب تقليد قال كجواب تقليد المجتهد بشرط العداله أو بشرط لا فوجوب صلاه الظهر يوم الجمعة بشرط عدم وجود الإمام أو لا بشرط كجواب السلام على المؤمن مطلقا يعني بالقياس إلى العدالة يعني السلام على المؤمن لا بشرط العدالة ولا بشرط عدم العدالة مطلقا السلام عليه جائز يعني السلام على المؤمن لا بشرط ولم ناخذه بشرط سوى ولا بشرط الله أي لا بشرط وجود العدالة ولا بشرط عدم العدالة كما يجود هنا لعبارة كما يجوز أن تكون غير أن تكون مهملة غير مقيسة إلى شيء غير محمود هذا هنا قالوا يلزم التلام التناقض لازم يكون واضح في أهل هذا لماذا أحسنت يحنا في... كلامنا أحسن الماهيّا أحسن وإذا جعلناه مهملاً جعلناها مقيّتاً جعلناها إلى إلى ذات جات في من تناقض من هنا البعض لعله له... لعله خطأ الطباعة أو سهو قلم من الله العظيم لا لا لا. يقول <تصفيق> ما هذا؟ هذا احتمال إذا أصلح من لا نعم احتمال. لأنه كمال لأنه عرض <تصفيق> على ما قبل. <ده> بالصحيح. <تصفيق> هناك قدرة تناقض. إلا إذا قلنا كمال لا يجب أن كما لا كمال ياجيل أصلح ما ذكر. على شيء. لا يوجد قلنا. لا شفتها. هذا إذا كان في القسم الاخر القسم الثاني من اول شيء ثمان شوفوا وإن كان هذا الغير انتقلنا إلى القسم الثاني الآن وإن الوقت القسم الثاني جاء ان أن تكون الماهية بشرط شيء بشرط لا, لا بشرط إدخال بعد الماهية المهملة هنا ولكن قد يستشكل هذا الاشكال الامسي الذي كنا في اليوم قد يستشكى في كل ذلك بان هذه الاعتبارات الثلاثه اعتبارات ذهنه لا موطن لها الا الذهن فلو تقيدت الماهيه بأحد هذه الاعتبارات الثلاثه عندما تؤخذ موضوعا عن للحكم عند الحكم عليها لزم ان تكون جميع القضايا هذا الاشكال الاول جميع القضايا ذهنية عدا حمل الذاتيات التي قد اعتبرت فيها الماهيه من حيث هي هذه بعد ما تكون ذهنية لأن المحمول عليها أجزاء الذات فما تكون ذهنيه إشكال الأول ولا بطلت القضايا الخارجية والحقيقية مع أنها القضايا الخارجية والحقيقيه عمدت القضايا القضايا الذهنيه محصورة عن الخارجيه الخارجية بل الإشكال الثاني بل لاستحالة التكاليف لاستحالة التكاليف الامتثال لأن ما هو موطنه الذهن يمتنع إيجاده في الخارج المصنف يقول هذا الاشكال وجيباً لو لو كان الحكم على الموضوع يعني على الماضي بما هو معتبر باحد الاعتبارات الثلاثه يعني على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع او هو الواقع نفسه هو الموضوع يعني القيد هو الموضوع ولكن ليس ادرك كذلك يا صاحب الاشكال نحن حينما قمنا فليس الامر كما تفضلتم انتم فان الموضوع في كل تلك القضايا هو ماذا هو ذات الماهيه فقط التي مثلنا لها بالامس على السبوره بالصلاه وضعنا عليها دائره وداخل الدائره خطوط قلنا المحكوم عليه نفس الماهيه فقط لكن هذه الماهيه مو اعتبارا مقترنه ب بالسافر بالطهرة وبالاستقبال فان الموضوع في كل تلك القضايا هو ذات الماغية المعتبر ولكن لا بقيد يعني لا بلحاض الاعتبار الذهني لا بقيدي الاعتبار بمعنى أن الموضوع فيه بشرط الشيء حينما نقول فلني بشرط الاستقبال بمعنى أن الموضوع فيه بشرط الشيء الماهيه المقترنه بذلك الشيء لا المقترنه بلحاظ ذلك الشيء بلحاظه واعتباره كما قلنا بالآن وفي بشرط لا المعتبر المحكم عليه الماهيه المقترنه بعدم الشيء لا بلحاظ عدم ذلك الشيء وفي لا بشرط الماهيه غير الملحوظ معها الشيء ولا عدمه لا بعدم لحاض الشيء وعدمه وإلا لكانت الماهيه معتبرة في الجميع بشرط شيء فقط أي بشرط اللحاظ والاعتبار وهذا هو الذي يستحيل امتثاله في الخارج نعم هذه الاعتبارات هي المصححه لموضوعية الموضوع على الوجه الذي يقتضيه واقع الحكم لا انها الاعتبارات لا أنها ماخوذه قيدا فيه في الموضوع قيدا في الموضوع حتى تكون جميع القضايا ذهنيه ولو كان الامر كذلك لكان الحكم بالذاتيات ايضا قضية ذهنيه قضيه ذهنيه لأن اعتبار ما هي من حيث هي اعتبار ذهني نعم نعم نعم لو قلنا ولا في الاشياء ما يقرب ما قلناه من كون الاعتبار اعتبار أحد الثلاثه مصححا لا قيدان مصححا لموضوعية الموضوع لا ماخوذا فيه مع انه لا بد من الحكم لا بد من من عند تقليب المثال الاول ان لكل موضوع ومحمول لا بد من تصوره في مقام الحمل اذا ما تصورناه والا نستحال الحمل بدون التصور ولكن التفت هذه اللا يعني لا بد من التطور لا تجعل التصور قيدا للبور ولا قيدا للمحمود وانما التصور مصحح للحمل فقط حتى وصح الحمل لا بد من التصور وانما التصور هو المصحح للحامل وبدون التصور لا يمكن الحامل ليس الا اخر كي أكثر من هذا مصطلح لا مصححة. مصححة. هذا المثال الاول والمثال الثاني وكذلك عند استعمال اللفظ في معناه لا بد من تصور اللفظ والمعنى قلنا لفظ جبل أضعه لهذا المعنى فلا بد ان اتصور المعنى واذا ما تصورت المعنى اضع اللفظ مما انا الواضع الان مثلا واضع اللغه اريد ان اضع لفظ الساعه فلا فلابد ان اتطور معناها اولا حتى اضع لها اللفظ اذا ما تطور في المعنى اضع اللفظ لماذا اضعه شيء هذا لا يصح فلابد من تطور المعنى خو تطور في المعنى اريد ان اضع اللفظ للمعنى إذا ما تصور الله أبو عمر فلا بد من تصور الطرفين حتى يصح وضع هذا هذا وحمل هذا على هذا وكذلك استعمال اللفظ في معنى لا بد من تصور اللفظ والمعنى أيضا لكن التصور ليس قيدا لللفظ وليس جزءا لللفظ ولا للمعنى أيضا فليس اللفظ دالا فليس اللفظ دالا بما هو متطور في الذهن وإن كانت دلالة اللفظ في ظرف التصور يعني اللفظ يدل إذا تطورنا لكن هذا لا يعني أن تطور جزء اللفظ لا أبدا ولا المعنى مدنولا بما هو متطور وإن كانت في المعنى في ظرف تطوره ايضا ويستحيل ان يكون التطور قيدا للفظ او المعنى ومع ذلك لا يصح الحال بدونه بدون التطور فالتطور مقوم مصحح ظرف مصحح للاستعمال لا للمستعمل فيه عن المعنى ولا للزائر وكذلك هو مقوم للحامل ومصحح له لا للمحمول يعني اللفظ ولا للمحمول عليه أي المعنى وعلى هذا يتضح ما نحن بصنع بيانه وهو أنه إذا أردنا أن نضع اللفظ للمعنى لا يعقل أن نقصر اللحاب على ذات المعنى بما هو هو مع قط النظر عن كل ما عداه لان الوضع من المحمولات الوضع حمل لأن الوضع من المحمولات الوارده عليه فلا بد ان يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا الى ما هو خارج عن ذاته فقد يؤخذ فقد يؤخذ في الشيء وقد يؤخذ في لا فقد بلقد لا فلا يلزم ان يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني لا, لا لا الموضوع له فقط هو, هو المعنى فقط معنى فقط لا المعنى المقيد باللحاظ الذهني حتى يتم الاشكار ولا يلزم ان يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني لا ليس الامر كذلك وإنما بل الموضوع له نفس المعتبر وذات المعتبر لا بما هو معتبر الموضوع له هو نفس المعنى فقط نفس المهية فقط لما هي بما هي معتبرة باللحاظ الذهني حتى نقول يأتي الإشكال علينا نعم الاعتبار مصحح للواضع ليس إذن الحمد لله رب العالمين انتهينا من كل هذه المطالب البتيئ لم يكن لهذا نحن إذا أكتب <تصفيق> سؤال الآن نرجع إلى نفس المطالب نرجع إلى نفس المطالب أسماء الأجناس تدل على الإطلاق بماذا؟ تدل على الإطلاق بالواضح. أن تدل على الاطلاق بمقدمات الحكمة قلنا المساله فيها قولان القول الأول يقول بالوضع والقول الثاني يقول بمقدمات الحكمة وهذه المطالب السابقة في الدروس الخمسه السابقة كلها كانت لبيان هذا الآن الآن ندخل في أصل الموضوع. ونبين الحق عند المصمّم، وصلى الله على محمد وآل هرطاس.